بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله فلا تستعجلوه سبحانه فلا تستعجلوه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاهاء من عبابه أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون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 سُبْحَانَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا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 أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد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 قد مكروا الذين من قبلهم فأت الله مِنَ من القواعد فخر عليهم مِنْ من فوقهم فخر عليهم مِنْ من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين أشركائي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 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فالقوا السلام ما كننا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيس بث والمتكبرين الله أجمعًا نورًا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين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 سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينفرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم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 إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وأقسم بالله أيمانهم لا يبعث الله من يموت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 فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كون فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَيُّ يَقْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 سُجَّدَ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْلُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُنَزِّرُونَ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 يَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ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 يُرِزْقُهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ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 وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركائهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاء الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إن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 وَيَوْمَ نَبَعَثُ فِي كُلِّ أُمْمَةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَفْوَسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ونزل عليك الكتاب بيان لكل شيء وهدا ورحمة وهدا ورحمة وبشرا للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أن كاثن تتخذون إيمانكم دخلا بينكم تتخذون إيمانكم دخلا بينكم أن تكون ممته هي أربعة من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولكن ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسأل وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ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 وما عند الله باق ولنجزي الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيين نهُ حياةٌ طيبة، فلنحيّن لهُ حياةٌ طيبة، ولا نجزيّنهم، ولا نجزيّنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأتِ القرآن فاستعن بالله من الشيطان الرجيم.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 ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم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 رَبك من بعده لغفور رحيم يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها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 يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكثرت بأنعم الله فكثرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فَكُونُوا مِمَّ رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ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 بجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أم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 ودعو الي الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وهو اعلم بالمهتدين ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون